في القران الكريم النهي عن التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاذا فشل المسلمون او على الاقل طائفه منهم كانت اثار هذا الفشل وخيمه جدا ومنها ما ذكرته أنت آذفا وهو قلة التزاور الذي يرادفه التدابر فالتدابر يتضمن ترك التزاور فلا غرابة أبدا أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن التباغض والتدابر وأن يكون لهم وكونوا إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى مما يحقق هذا الذي هجره الناس اليوم مما يحقق ويشجع المسلمين على أن يتزاوروا وأن يتناصحوا لله عز وجل ولا أخطاك قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولنبيه ولائمه المسلمين وعامتهم فنحن عندكم الان من عامه المسلمين فعلينا ان نتناص لنتوادد ثم لنتياور في الله حتى نكون محبوبين عند الله تبارك وتعالى كما جاء في الاحاديث القدسيه بل كما جاء في ذاك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خرج رجل يزور اخا له فارسل الله إليه ملكا في مدرجته فقال له إلى أين قال إذا القرية الفلانية قال هل لك هناك تجارة تربها تربيها وتنميها قال لا قال إذا لما قال أزور أخلي في الله قال فأنا رسول الله إليك أن الله قد غفر لك بزيارتك لأخيك لله نحن نرجو هذه المغفرة بزيارتنا لك وليست زيارتي لك تزلفا، وإنما هو توددا وتحقبا وتأذى وتناصها لله عز وجل لذلك فاني أقول سمعنا بعض النصائح منك فيما يتعلق بأسلوب الدعوة طبعا دعوة الإسلام دعوة الحق دعوة الكتاب والسنة لكنك تعيش كما نعيشه في مجتمع تعددت فيه الأحزاب والجماعات والفرق تعددا حديث العهد لم يكن له ذكر فيما سبق كان ما سبق معروف في كتب التاريخ والفرق فما لنا ولتلك الفرق وما فينا اليوم من التحذب والتكتل والتفرق يكفينا ما فينا يكفينا ما فينا يكفينا على هذا لابد أنك سمعت بدعوه تنتمي إلى السلف الصالح هي كما سمعت في بعض المجالس الذي سعدنا بحضورك لبعضها أن هذه الدعوه تدندن دائما حول الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح بينما تسمع من شك دعوات أخرى لا تختلف الا قليلا عن هذه الدعوة لأن أي طائفة على, وجه على أرض الإسلام وهي من المسلمين لا يمكنها إلا أن تدعي على الكتاب أنها على الكتاب والسنة فهل لك من نصيحة توجهها حول الدعوة التي سمعتها الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح على اعتبارها دعوة قائمة على هذا المنهج الواضح البيض أما النصيحة التي وجهتها حول أسلوب الدعوة فقد سمعناها وقبلناها لأنها أيضا من دعوتنا لأنها من قرآن ربنا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمعوضة الحسنة وجادلهم لهم بالتي احسن فليس البحث الآن في الأسلوب وإنما في صلب الدعوة فهل لك من ملاحظة حول الدعوة ذاتها القائمة على الكتاب والسنة وماهج السنة الصالح إن كان فنحظى بسماعها ونتناصح فيها سلبا او ايجابا كما يقضيه كتاب ربنا ايضا وسنة, وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وان كانت الاخرى اي لا يوجد لديك اي ملاحظة في خصوص الدعوة واكد حتى نكون على بينة من البحث والتناصر ولا يضيع علينا شيء من هذه الفرصة التي سنحت لنا في هذه الساعة المباركة إن شاء الله سيدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول جميعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونرجو الله سبحانه تعالى أولا أن يجعل هذا خالصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى حبيب. ونرجوه كذلك ان ينقذنا بالاسلام حبيب. لاننا منذ ان تخلينا عن اسلامنا فقد هن حتى هن على الهوان نفسه لا. فكما تعلم اصبح في الامه الذل والهوان والاستكانه والاستسلام للامر الواقع فعاشت الحياه التي ترى كالحياه السالفة قبلها يوم أن أوذي الإسلام وأهله ولم يبقى إلا القلة القليلة ونحن والله لا نبتغي من وراء ذلك إلا أن نكون من الناجين إن شاء الله وذلك يعني لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كما تعلم أتزال قائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله الله خالفهم الله فنحن نفتش عن هذه الطائفة وإذا بحثنا في دفة كتاب الله ما بين دفتيه من مبدئه إلى نهايته لا أجد في كتاب الله إلا حزبان الحزب الأول هو حزب الله سبحانه وتعالى وهم الناجين يوم لقاء الله اللهم جعلنا منهم والحزب الآخر هو حزب الشيطان نعم ولكن كما تعلم منذ القرن الرابع الهجري يوم أن بدأت الفتن والمضلات وافترقت الأمة على غير هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فكان سبب ذلك هو التناحر على الدنيا والوصول إلى ما يبتغون من حطامها حتى أننا أصبحنا نرى في هذا الزمان ما يقال عنهم بأنهم علماء ولكننا لا نقول بذلك أنهم يتذلفون ويطفون على أبواب السلاطين وكما تعلم لا نريد أن نبين أحوال أخرى لأننا لسنا في هذا المجال ناقدين للناس وربما يكون خيرا منا عند الله سبحانه وتعالى فيما يقرا الانسان من كتب وربما يكون لك نصيب فيها في هذه المكتبه اننا لا نريد ان نفترق كما تفترق اليهود والنصارى وتختلف بل نحن نريد الطريق الوحيد والأوحد الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين يا, يمين يا فاروق صف الشمال واعطي باليمين نعم. فنحن نريد أن نبدأ من حيث بدأ الحبيب عليه الصلاة والسلام نبدأ على أول خطوة توصلنا إلى مرضات الله في النهاية إن شاء الله وهذه إلا طريق واحدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كما تعلم يا سيدي أنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأخبركم عن كل شيء ما من طائر يطير بجناحيه في جو السماء إلا أنبأكم من اخباره أخباره راع يتخبط بمخبطته أو يضرب بمخبطته في شعاف الجبال ليطعم غنمه إلا نبأنا من أخباره عليه الصلاة والسلام فتركنا على المحجة البيضاء الله خير. التي هي ليلها كنهارها ولشهد له أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأم الحمد لله ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه آمين وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نضمع بعدها ابدا حتى يكون منتهان الجنة إن شاء الله وحقيقة الأمر يا سيدي أن الإنسان يسعد عندما يرى أمثالكم أفضا بارك الله فيك أفضا ونظارة إن شاء الله ونرجو الله أن ينفعك بالعلم آمين. وينفعنا كذلك بما نتعلم اللهم آمين. فأنا ليس من حقي أن أتكلم بحضورك لأنني تلميذ والتلميذ لا يتقدم على معلمه بارك الله فيك ولكن استاذن دائما من هو أكبر مني سنا لأنه يوم على سائل في مكة المكرمة في وقت الحج في سنة ما فأظنها سنة فجاء سائل يسأل عالم كان يجلس فتردد العالم في الإجابة يعني لم يعطي الإجابة بالسرعة لأنه لا بد من التروي فقال أحد الجالسين ولما تردد. فقال يا هذا ربما يكون السائل أعلم من المسؤول ربما يكون عند العلم أكثر مني نعم. فلذلك لا بد أن يكون هناك مقارنة والعلم لا يأتي إلا بالتعلم وكما تعلم يا سيدي بأن العلم له شروط الشرط الأول أن نتعلمه والشرط الثاني أن نطبقه واقعا على أنفسنا no. والشرط الثالث أن نبلغه للناس والشرط الرابع أن نصبر على الأذافي هذه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجلها أوذي في الله فنحن حقيقة لا أقول هذا تذلفا كما أسلفت ولكني أقولها حقيقة أننا الآن بحاجة لمن يعلمون الناس دينهم وهذا الدين لا يقتصر على مكان معين ولا على زمان معين لأنك كما تعلم يا سيدي بان دعوة الإسلام قد شملت المكان والزمان كله فلم تكن مقيدة كما سبق في الدعوات فيرها أنها محددة الزمان والمكان فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى وكذلك فضل من الله ان اختارنا أن نكون أتباعا لرسوله عليهم الحمد لله. فهذه مننا من الله وتحتاج منا إلى الشر ناقص فأنا أقرأ أحيانا في مجلات قد تصدر في السعودية ومنها واحدة ربما أطيعك على واحدة منها فيما يتعلق بالحركة الوهابية ما لها وما عليها في هذا الزمان كوي. وتحديدا يعني ما هي هذه الحركة اسلوبها في الدعوه كيفيتها وإذا أردت أن أقر عليك سطورا قليلة أن تسمح لي بهذا أقرأ على أساس ان لا نكون ناقدين بل لا بد أن نكون ناصحين إن شاء الله لكن بارك الله فيك أنا سألتك سؤالا ورجلت منك عليه جوابا نعم موضوع القراءة ما عندي مانع اطلاقا لكن في حدود ما بلغك من دعوه الكتاب والسنه وهي اليوم منتشره والحمد لله في العالم الإسلامي ودعك والدعوه التي تسمى بالدعوه الوهابية لانها هي نبعت من نجد ثم توزعت وتفرقت الى بلاد اسلاميه أخرى نحن أبينا أن ننتسب إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنني ختمت كلمتي الملخصة والملخصة لمحاضرتي في الأمس القريب وأنت حاضر فيها بكلمتين مختصرتين لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي لخصتها بهاتين الكلمتين وفصلت ركائزها تفصيلا قبل هذا التلخيص الكتاب والسنة وما كان عليه صلاة الصلاة فسؤالي بارك الله فيك يدندن حول هل لك ملاحظة تفيدنا إياها ولا اقول هذا تواضعا لأني سأقول أو أنا أفيدك إياها لأن المسلم إما أن ينفع وإما أن ينتفع هذا هو فإذا كان عندك بارك الله فيك ملاحظة حول هذه الدعوة ودعك ودعوة الوهابية لماذا وأنا أقول لك الآن بصراحة حينما تذكر أنت دعوة الوهابية وما لها وما عليها وقد تقرأ في مجلة أو في أخرى يشعرني ذكرك الوهابية أننا نحن ننتمي إلى هذه الدعوة نحن أبينا أن ننتمي إلى من كنا ننتمي من قبله أنا كما تعلم ألباني والألبان كلهم أحناف ولا يعرفون الإسلام إلا من زاويه المذهب الحنفي فأبي وجدي وإلى ما, ما جد عرفه هو حنفي وأنا طلبت العلم على هذا الأساس من أبي أبي رحمه الله وغفر لنا وله كان شيخا في المذهب الحنفي وله علي فضل فضلان خاصاني على الفضائل التي لكل أب على كل ولد أنت تعرف قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك فكل والد له أفضال على كل ولد أما والدي فله عليه فضاني تميز بهما على كل الآباء الفضل الأول أنه هاجر بعائلته بأولاده الذين أنا أحدهم من ألبانيا إلى دمشق الشام فكان ذلك سببا أولا للخلاص من الجهالة إذا لم نقل اللادينية التي أحاطت بالألبان بعد هيئة أبي رحمه الله فانجانا بهذه نيلة هذا اولا من هذه المصيبة ثانيا كان ذلك سببا لأن أتعلم اللغة العربية فأتمكن إذا تلوت القرآن أن أفهم حديث الرسول أن أفهم هذه الهجرة وما تذهب عليها هذا فضل كبير لله قبل كل شيء ثم ليأبي سبب. الشيء الثاني أنني حينما تخرجت من المدهس ابتدائية وأبي فقير وعائل ذو عائلة تررنا أن لا نتابع الدراسة خاصة الدراسة النظامية الحكومية. فلا بد من اتخاذ مهنة فكانت مهنتي الأولى النجاره. نجار العربية واشتغلت سنتين ثلاثة. وكان في مثل هذه أيام امطار ثلوج هناك في دمشق. كنا نتعطل عن العمل فيوما قال لي والدي ايش رأيك يا ابني انا شايف الشغل هذا مش شغل شو رأيك تشفين عندي ساعتي قلت له كما تريد بطبيعة الحال وكان كذلك وتعلمت المهنة وبرجت فيها ووفرت الوقت لطلب العلم وإلى هنا ولا أطيل فوالدي رحمه الله هو له الفضل علينا بان جاءنا من بلاد الكفر وادخلنا إلى بلاد الإسلام فغرضي أن أقول أن الدعوة التي أنا نشأت عليها ابتداء هو مذهب أبي مذهب أبي حنيفة لكني لما تبصرت واستنرت بنور الكتاب والسنه أبيت أن أتمسك بهذا المذهب وأن أتبعه وأن أخلص له فعدلت عن الإخلاص لهذا المذهب في الاتباع إلى نبي محمد عليه الصلاة والسلام لذلك كلما مضى علي زمن انتهيت إلى أنه كما يجب على المسلم أن يوحد الله في عبادته يجب عليه أن يوحد نبيه في اتباعه فبارك فيك نحن ليس لنا صلة بأي مذهب في الدنيا لو كان لنا انتساب لمذهب لبقينا على مذهبه وجدي وإلى آخره ولا سيما وانه ينتمي إلى مذهب إمام من, من الأربعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والزعج الآخرين وهو أبو حنيف النعمان بن ثابت رحمه الله لكن ما كان لي لأخلص لفرد بأن أكون أنا تابعا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لا تعافذني يا أبا أسامة إذا قلت لك حينما ذكرت الوهابية يشعرني بصواب أو بخطأ هذا علمه عند ربي ولا يهمني أنك تتوهم أننا نرتبط بمذهب يسمى بالمذهب الوهابي لا وأنا أقول لك بصراحة الذين يقال عنهم وهابيه هؤلاء حنابلة وكما نقلت أنت في مناسبة الهوي إلى السجود على الركب ولا المناسبة هذه أو غيرها على المغني لابن قدام المقدسي هذا مرجع الحنابلة في كل بلاد الدنيا ومنهم النجيون الذين يلقبون بلقب الوهابية اما انا لست حنبليا، انا ما رضيت ان اكون حنفيا فبالتالي لا ارضى ان اكون حنبريا لانني فيما انتسبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغناني عن كل نشوة اخرى فانا اعبد الله وحده مدن وحده الله لا شريك له في عبادته محمد لا شريك له في اتباعه وذكرت حديث لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه لذلك على هذا الضوء أقول لك مكررا إن كان لك ملاحظة على مثل هذه الدعوة فنرجو أن تبينها وان نتناصح فيها أما الوهابية فمالي ولها أنا انقدها ربما أكثر من غيري وأن الحاضرون يعلمون ذلك فهذا الذي نحن جئنا لنتناصح من اجله فقط مع ذلك فكما يقول عندنا في دمشق الشاب صات أحمدي أنت على بالك أنك تسمعنا ما قرأته عن الوهابية أنا ما عندي مانع لكن أنا أرى قبل كل شيء أن نتناصر حول هذه الدعوة التي أظن أنه لا يمكن أن يحيد عنها قيد شعره رجل فاضل مثلك عنده شيء من الثقافة الإسلامية ومن الوعي الى آخره قد يحيد عن هذا بعض العامة بعض المتعصبة إلى آخرين نحن نعرف أما أن يحيد عن ذلك من كان على علم فأنا لا أصور هذا قد أكون واهما ومن أجل هذا جئناك نستنصحك ومن حق المسلم كما جاء في صحيح مسلم وإذا استنصحك تنصح هذا هو الذي نريده منك يا سيدي عن حيث المآخر والملاحظات كان هناك نقد أو تقييم للدعوة فأنا أقول أن كل دعوة في الأرض لم تصل إلى درجة الكمال إنما هناك كمال مقدر في الأرض لكل انسان يصل ولكنه لا يبلغ يعني درجة الكمال مطلق لأنه لله إذا كان اتباع الدعوه السلفيه بالذات هو قائم على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما وحكما فهي دعوه لا باس انها دعوه طيبه تقوم على اسس طيبه وعلى مبادئ طيبه وارجو الله ان يكونوا ماجورين على ذلك الامر الاخر تسمع كلمه لا باس لعلها سبق لسان نعم تذاك الله خير نعم. امضي فيما انت فيه نعم. الأمر الآخر أن إخواننا من السلفيين أو ما ينتمون لهذه الدعوة حقيقة يتعلمون وحقيقة يعني يمكثون في المسجد وحقيقة ينتظرون الصلاة إلى الصلاة وأنا أرى ويتدارسون القرآن والسنة، ولكن المأخذ أنهم لا ينقلون ما يتعلمون ليكون له ثمرة. الأمر الثالث كما أسلفت لك بالأمس أن بعض من هؤلاء لا اقول الكل تقوم دعوتهم أو أسلوبهم في الدعوة. على القوة والشدة والعنف وهذا كما تعلم مما يقطع الصلاة بين المسلمين ويضع التنافر والتناحر والتناجش والبغض بين المسلمين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه <تصفيق> و... وأنا كأنت تماما أنا قدوتي هو الحبيب محمد عليه, <تصفيق> عليه <الصهر> والسلام. <تصفيق> لم اتحزب لحزب كان فقدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه نأخذ به وما نهى عنه ننتهي عنه إن شاء الله بالقدر الذي نستطيع حسنت فحقيقة الأمر أنك عندما تطلب مني أن أنقذ دعوة دعوة قائمة ولها أساس ولها مبادئ وكما تفضلت انها تقوم على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليس من حقي أن انقد إذا كانت هي تقوم على هذه الأسس no. لأنه ليس هناك نقض فالدعوة قائمة على كتاب الله هو الاصل التشريع الأول وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المبين عن الله تعالى وهو خير خلق الله أجمعين فأنا يعني كما أرى يعني أنها دعوة إن شاء الله دعوة طيبة تقوم على أساس طيب إن شاء الله كما تفضل ولكن الأتباع ينقصهم العلم ينقصهم العلم لأنهم أنا أدلل في حاجة وأبين لك أحيانا أقف أتكلم في قضية ما تهم المسلمين فيقف أحدهم من غير علم وأمام الناس وإذا كانت النصيحة كما تفضل فالنصيحة ليس فيها تشهير إنما النصيحة بيني وبينك. إذا عرضنا أن نتناصح ونصل إلى الحقيقة وإلى المطلوب وأنا لا أغضب ابدا لأنني مع الحق ابدا لا أغضب بل لا لله. ولو وجدت طفلا صغيرا أستطيع أن أستفيد منه لجلست معه في الشارع لكي أستفيد بارك الله فيك سأذوب شخصيتي للإسلام فالدعوة الحمد لله إن شاء الله دعوة طيبة ونرجو الله لها أن تقوم إن شاء الله على عسلتها الطيبة ولكن ما بينا من ملاحظات وكما قلت لك بالأمس طلبت منك ورجوتك أن يقوم هؤلاء الناس وهؤلاء الأتباع على الطريق التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا دللت على واقع بالأمس كان عندي درس فبينت قلت أن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم كم أن الطاغية فرعون طغى وتجبر وادّع الألوهية من دون الله قال أنا ربكم الأعلى ومع ذلك كانت الدعوة إليه فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى مع الله في علمه الأزلي أنه لن يتذكر ولن يخشى لأنه مكتوب عند الله هكذا ولكن هذا أسلوب دعوة دعوة الأنبياء إن الله تعالى أمر المؤمنين بما امر به المرسلين فالطريق واحد لا تتغير أبدا هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ذكرت لك في اول هذه الجلسة المباركة إن شاء الله أن السؤال حول الدعوة ليس حول الأسلوب ان الأسلوب متفق عليه بين جميع المسلمين أنه يجب أن يكون كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي أحسن وأنا أذكر لإخواني بمناسبات كثيرة ومن قريب ذكرت ذلك حديث البخاري ومسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام عليك السيدة عائشة وراء الهيام صاحت بأعلى صوتها وتكاد تنشق شقتين قالت وعليك السام واللعنه والغضب إخوة القلد والخنازير جلس الرجل الجهوني ما جلس ولما خرج قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ماذا يا عائشة قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت رددت عليه ما قال انتهى الأمر يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا وكما وما كان العنف في شيء إلا شانه فانا الذي أريد أن ألهد نظرك هو أمران اثنان وهذا من أجل التناصح الذي نحن الآن في صدده الأمر الأول أنك تعلم جيدا كما أن الناس يتفاوتون في العلم فهناك جاهل مستمع وهناك طالب علم وهناك حالم كذلك هم يتفاوتون في الأخلاق وما كمل في خلقه سوى محمد عليه الصلاة والسلام فقد ترى عالما فاق الدنيا علما لكنه ضيق الخلق ضيق الخلق ولذلك جاءت الأحاديث بالأنات والصبر والإعراض عن الغضب والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثير جدا فإذا كانت هذه حقيقة او هما حقيقتان الناس يختلفون في العالم ويختلفون في الخلق فإذا رأينا إنسانا محقا في دعوته وفي علمه لكنه مخطئ في سلوكه فهذا يستوجب علينا أمرين الاثنين الأول أن نذكره وأن ننصحه بأن يحسن أسلوبه كما حسن علمه حتى تظهر الفائدة وتقطط في الثمرة الشيء الآخر أن لا نكون بعيدا عنه ما دام نحن نقول أن هذه الدعوة هي دعوة حق فاذا سنكون معه في هذا الجانب ولا نكون معه في الجانب الآخر وهو سنكون معه في هذا الجانب العلمي الصحيح القائم على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ولا نكون معه في أسلوبه بل نكون معه في احسان أسلوبه ونذكره بمثل قوله سنشد عضدك بأخيك فإذا أنت بارك الله فيك مادام ترى أن هذه الدعوة هي دعوة الحق فلماذا أنت لا تكون واحدا منهم أنت تجمع بين الأمرين أقول هذا فيما أسمع وأنا لا أشهد لا بهذا ولا بهذا حتى نجرب كما أنت جربت جاهزون <تصفيق> لكن ما دام أنت تريد العلم الصحيح والاسلوب الصحيح وأنت تظن على الأقل وأرجو أن أن يكون ظنك ظن المؤمن أنك أنت على هذه الدعوة وعلى هذا العلم الصحيح وعلى الأسلوب الحسن ايضا فلماذا يا اخي لا تكون معهم في دعوتهم لانها دعوة الحق اولا ثم لما لا تكون حسين أسلوبهم لماذا أنت لا تتبنى الحق والأمة اليوم أحوج ما تكون إلى هذه الدعوة. ولابد أنك قرأت قبل أن تسمع مني الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلماذا لا أنا أقول الآن أنا أقلم عليك الدور فأقول لماذا أنت يا أستاذ يا أبا أسامة لماذا لا تحسن أسلوبك في الدعوة لماذا لا يكون أسلوبك الحسن مع علمك الصحيح طعما لهؤلاء الذين تستنكر عليهم أسلوبا اجذبهم أنت إلى دعوة الحق أنا أرى الذين ما إلي أنا ما شاهد ولذلك لا أشهد على شيء ما سمعته لا لصالحك ولا لصالحك لكن أرجو لك ولهم الصلاه دعوة وأسلوبا لكني كما سمعت منك أنك تأخذ عليهم سوء الأسلوب وتقر الدعوة وأنها صحيحه كما شهدتها انفا تراهم دائما يحضرون المساجد ويحافظون على الصلاوات ويتدرسون القرآن إلى آخره لكن أسلوب فهج أسلوب في شدة إلى آخره لماذا أنت إذن لا تنبري لدعوة الناس إلى دعوة الحق وبأسلوبك الحق وحينئذ كلهم حولك وتكسب أجر من دل على الخير فهو كفاعله الله يزديك الخير إن شاء الله هذا قائم ونحن دائما شاء ندعو إلى الحق بإذن الله, الله وكما تفضلت أنت يعني كان أبيك حنفيا م. ولم تقبل بذلك ولم تتمذهب ولم تقلد مذهبا إنما اجتهدت بأسلوبك الخاص عفوا أنا ما قلت اجتهد لعلي انا اعلم ان هذا لا بس انت ينبغي ان <تصفيق> تنقل ما تسمع مني لا لا. مش تنقل أنا... اسمح لي طلع. مش تنقل ما هو في ذهنك انا لا انقل الى الناس ما في ذهني عنك لا يوجد لي ذلك لا. انما انقل ما اسمعه منك انا داعا سانقل للناس جميعا في عمان وغير عمان اننا التقينا مع رجل الفاضل يخنى به أبي أسامة وهو يوافق على دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لكنه يأخذ على إخواننا ما أخذه انا عليهم وهو القسوة والشدة في الاسلوب لكن ما أنقد إليهم ما أنا في ذهني عنك ولذلك هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أنت تنقل الى الناس ما تسمع مني نعم. انا متبوعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط نعم. لا اعبد الا الله ولا اتبع الا رسول الله اما كيف اصل انا الى اتباع رسول الله وحده وكيف اصل انا الى عباده الله وحده دخلنا به في موضوع الاسلوب وانا ما تباحث معك في هذا الاسلوب وأرجو أن يتاح لي البحث في هذا الأسلوب لأني سأقول لك وأنت الذي فتحت لي هذا الباب وجزاك الله خير كيف بإمكانك أن تعرف دعوة الحق دعوة الكتاب والسنة وأنت إما أن تكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا والتجوبة القصير التي دخلنا فيها معكم في موضوع السجود على الركاب ولا على اليدين اشارني بأنك تحمل في ذهنك دعوه الكتاب والسنه لكن لا تستطيع تطبيقها فقد اكون انا هذا الرجل ايضا ولذلك لا تتكلم راجيا غير امر لك لا تتكلم عن الشوب لا نتكلم عن المظاهر غايتي ان اعبد الا الله ولا اتبع إلا رجلا واحدا في الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك انفا بدأت تدخل في متاهات في أمور أنا مستعد للدخول فيها وذلك أحب لي من الفرار عنها لكن ليس هذا الآن مجالها مجالها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان ألا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله فإذا أنت كنت معنا بأسلوبك وبقدرتك وصفاعتك اخواننا عايشون معك هنا وأنا بعيد عنهم فأنت تقوم بهذا الواجب كما, أنا كما أقوم أنا بهذا الواجب أنا أقوم بالواجبين أنصحهم بأن يتمسكوا بالكتاب والسنة في حدود ما نعلم وفوق كل ذي علم عليم وأنصحهم أن يحسنوا أسلوبهم فاذا أنا معك وأنت معي كما قيل وافق شن طبقه وافقه فعانقه إذن يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعض أرواب إذن هذه بارك الله فيك أبا اسامه سواء التقينا على صحة الدعوة وعلى وجوب تحسين أسلوب الدعوة لذلك نحن نقول سنشد عضدك بأخيك هؤلاء أعوال لك على هذه الدعوة وانت عون لهم على هذه الدعوة بعلمك في حدود ما تعلم بعلمهم في حدود ما